عيد <محبت> محمد الباقر عيد محمد الباقر عيد محمد <محبت> الباقر بديار فرح عامر عيد محمد الباقر بديار فرح عامر عيد محمد الباقر عيد محمد الباقر بديار الفرح حامر عيد محمد الباقر بديار الفرح حامر تم التسجيل في استديوهات التقلين الإسلاميين في الديوانيين للإنتاج والتوزيع الإسلاميين باقير للعلم زالي ذكري طيب الخاطر عيد محمد محمد الباقر بديع عارف الهندسه الصوتيه والتوزيع محمود الشمري واحمد الشمري بطير للعلم زاغ قبل سجاده العابد بطير للعلم زاغ عيد والسجان عيد والقدان وعلينا زينه العبا هلا اعيد بهجه الاعياد شي عام كل زمن ينعاد اعيد بهجه الاعيار شي كل زمن ينعاد يهللي الفرح غامر عيد محمد الباقر هيلينا الفرح عامر عيد محمد الباقر بدي عارف فرح عامر عيد محمد الباقر بدي عارف فرح عامر عيد للعلم زايد في السجادنا العابد باقير هل بنزل النبل المختار شعلة حيدر الكرار نهجك والسنن اسرار تحدي الفتن بصران تحدي الفتن بصران هل هل المختار النبي محمد البطل شعلة حيدر الكرار النبي محمد البطل عاشاكر في عيد محمد الباقر شاكر هالوعد شاكر عيد محمد الباقر بديار الفرح عامر عيد محمد الباقر بديار الفرح عامر عيد محمد الباقر محمد الباقر ما يضل حائر عيد محمد الباقر بديار الفرح عامر عيد محمد الباقر بديار الفرح عامر عيد محمد الباقر ابن سجادنا العابد باقير للعلم زاهد ابن سجادنا العابد للعلم زاهد علم علمه محمد الباقر ايه علي بحكمه العصمه الفخر باسمي ديك اللي الفخر باسمي مولد الرحمه بجلجل بدي اذكر عيد محمد الباقر بقلب جدنا بدي اذكر عيد محمد عيد محمد الباقر بديار الفرح عامر عيد محمد الباقر ابن سجادهن العابد باقير للعلم زاهر ابن سجادهن الخطر مو عيد محمد البقر مو ذكرى طيب الخطر كلمات الشاعر الحسيني المبدع ابو جمال التميمي وبصوت الحنجره الحسينية اياد النصراوي